ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا ح ي ا ة ولا نشورا وقال الذين كفروا ان هذا إ ل ا افقن افتراه و أ ع ا ن ه عليه قوم آ خ ر و ن فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطير الاولين اكتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض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 تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار أ تحتها ا ل أ ن ه ا ر ويجعلك قصورا بل كذبوا ب ا ل س ا ع ة و أ ع ت ذ ن ا لمن كذب ب ا ل س ا ع ة سعيرا إ ذ ا ر أ ت ه م من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا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 أ ض ل ل ت م ع ب ا د ي ل ه ا ل د ك ت و أ ن ت م أ ض ل ل ت م ع ب النابلسي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 الى القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا فدمرناهم تدميرا وقوم ا و ح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آ ي ه واعتدنا للظالمين عذابا اليما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 وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أ ج ا ج وجعل بينهما برزقا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا